كل أمة برسولهم ليأكذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار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 فأوفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وما صالح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 فَعَلَ الله منهم شيء لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ أَلَمْ تُجْزَأْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَذِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَضِمِينٍ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ طَاءَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ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 كانوا هم أشد منهم قوتا وأثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانوا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 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله أتقتلون رجلاً أي يقول ربي الله وقد جاءكم في البينات من ربكم.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 وقال فرعون يا همّ بن لي صرح لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأقل علاء إله موسى وإني لا أظنه كاذبا وتذلك زين لفرعون أعمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم تبعوني أهديكم سبيل الرشاد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 وَمَنَامَى لَصَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُوزَعُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله بِهِ به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن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 تُمُغنون عَنَّا نَصِيباً مِنَ الدَّنَاءِ وَعَلَى الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُلَّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ وَقَالَ الَّذِينَ فِن خزنت جهنم دعو ربكم يخفف عن يوما من العذاب قالوا أ ولم تفوتكم رسلكم بالبينات قالوا فلا قالوا فدعوا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 ذكر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المشي قليلاً ما تتذكرون إن ساعة لآتية لا غيب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستجبون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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم فعلق كل شيء لا إله إلا هو فأما تؤفكون كذلك يُفَكُّ الَّذِينَ كَانُوا فِي آيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ أَوَاللَّذِي الله جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِمَا أَوَّصُوا فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَدَقَكُمْ مِنَ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 ما يقرجكم طفل، ثم لتبلغ أشدكم، ثم لتكونوا شيوخاً، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغ أجله مسموماً، ولا أنتم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 من دون الله قالوا ضلوا أنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك الظل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبوا أب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَإِنَّ نُرِيَ أَنَّ كَثِيرًا الَّذِينَ عَهِدُوهُم أَهْنَفًا فَيَنكَفُ إِلَيْنَا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 فإذا جاءه الله قضي بالحق وخسره ذلك المبطلون. أَوَاللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 فَسَنَمَّا يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أُغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَافِظِهِ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا أَنْ بَلَغَ سَنَا قَالُوا أَلَمَّا تَغَوَّكُوا نَدِمًا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّذِي قَدْ خَلَتْ فِي عباده وقسر هنالك الكافرون